زمان كان اللي يشديني في الأخ أو في الملتزم بقى بلاش يعني اللي كان يشدني في الملتزم زمان نشاطه م. الوقت ما عادش كده اللي يشدني أول عقليته ونفسيته وشخصيته الخامة اللي من جوه كل كلهم يعملوا على شاكلته شاكلة البصمة النفسية الحقيقة اللي جواه يعني م. مش السندوق اليسود بالسندوق اليسود بالسندوق بي... البني أدم الحقيقة اللي جوه فكل واحد عمله على حسب هو من جوه ايه فculoنا عايز اصلح عملي اصلح خامتي عشان كده من الأركان المفقودة عندنا في التربية بشكل خطير جدا إن احنا بنعتبر التربية هو مثلا البناء العلمي أو التربية هو بناء المعاني التربوية في حين إن احنا ما بنعتبرش إن استصلاح خامة الملتزم والملتزمة ده تربية